تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ قَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا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 وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا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 قالوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا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 وَأَنَّ السَّعَتَ ل رَيبَ فِيهَا إذتَنَا زَعونَ بَيْنَهُم أَمرَهُم فَقالوا بَنُوا عَلَيهِم بُن يَانَ الرَبُّهُم أَلَمُ بِهِمْ قَاَّ نَولَبُوا عَلَ أَمْرِهِمْ للَنَاتَّخِذًا عَلَيْهِم مَسْجدَ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 وَذَكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لبثوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَاسْمَعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا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 والضربَ لَهُ ثَ الرجُ لَْ جَعلنا لِحَدهِ مَا جَّتَين مِنْ أَعْنابِ وَحَفَفْنهُماَا بنَخْلِ وَجَعَنا بَنَهُماَا زَرع كِلتَجَّين آتَت أُكُهاَا وَلَم تَظلِم مِنْه شيءَي وَفَجر ناخِلَ لَهُماَا نَهَرَاء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 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا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 إنا جَعلنَا عَلَ قُروبِهِم أَكَِّةً أَ يَفقَهُهُ وَفِي آذَانِهِم وَقرْرَاب وَإِن تَدُعهُم إلىى الهدَ فَلَ يَهتَدُ إذًا أَبَدَاء وَرَبُّكَ ٱلْعَفُوُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوۡ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلۡعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوۡعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِۦ مَوۡئِلًا وَتِلۡكَ ٱلۡقُرَىٰٓ أَهۡلَكۡنَٰهُم لَّمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلۡنَا لِمَهۡلِكِهِم مَّوۡعِدًا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 إذا أَتَى يَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُ مَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُ مَا وَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقضَّ فَأَقَامَهُ قال لو شئت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 وَأَمَّ الغُولامُ فَكَانَ أَبَوهُُؤ مِنَْنِ فَخَشنَا أَ يُروحِقَهُ مَا طُيانَ وَكُفْرَ فَأَرَدناَا أَ يُ بدِلَهُماَا رَبُّهُماَا خَيرًَا مِنْهُ زَكتَ وَأَقََبَ رُحمَاء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 فَإذاَا جَوعْدُ رَبّ جَلَهُ دَك وَكَانَ وَعْدُ رَبّ حَقَّ وَتَرَكْنَ بَعلهَّهُم يَومَائِذِ يَموجُ فيِي بَعْضُِ وَنُ فِي خَف الصّور فَجَمَنَهُم جَم وَعرَضناجَه النَّمَا يَوْمَائِذِ للِكَافِرينَ عَر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 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وازنعا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوعا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 فَمَنْ كَ يَرجُ لِقَاء رَِّهِ فَلْعمل عَعملًَا صَالِحَ وَلَا يُشرِك بِعبادَةِ رَبِّهِ أَ أحدَدَ صَدَقَ اللَّ العظم